بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين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 ولقد مكن لكم في الأرض وجعل لكم فيها معيش قل لَمَّا تَشْكُرُونَ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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهدق منها فما يكون لك أن تتكذر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أن أَعِيرْنِي إلَى يَوْمٍ يُبَعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا أَقَعُدَنَا لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمٌ ثُمَّ لَأَجِئَنَّهُمْ مِمْ بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذو من مدحورة لمن تبعك منهم لا أمل من أجمعين، ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصشين فذلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خيث ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 الذين لا يؤمنون، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباء أنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقون على الله ما لا تعلمون.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 وَمِنْ ثَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين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 فهل لنا من شفعاء فيشفعوننا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 من جد فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء أفأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تتذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خَبُثَ لا يخرج إلا نكدا فذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 أفلا تتقون قال الملع الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين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 إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا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 قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذعوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكرو اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ودوقاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا